بسم الله الرحمن الرحيم إِلَى جَاءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَالَهُمْ جُنَّةً فَصَجُّواً سَبِيلِ اللَّهُ إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشل مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يفكون وإذا قلن لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوم رؤوسهم ورأيتهم يصدون ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي قوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائم السماروات والأرض ولله خسائم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة أيخرجن الأعز منها الأدل ولله العزة ولرسوله لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم لأن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخفرتني فيقول رب لولا أخفرتني إلى أجل قريب فأصدق, فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا الله خبير بما تعملون